بعد الجوع شبع وبعد الضمائر وبعد السهرين وبعد المرض عافية وبعد الفقر ظن وبعد السجن لا تحزن الرسول عليه الصلاة والسلام من مكة فأقام في المدينة دولة وجن أحمد بن حنبل فصار إمام السنة. حبس تيمية فصار علم لا تحزن وضع في معطلة فأخرج من مصنفا لا تحزن بن الجوزي فتعلم اصابت الحمى مالك ابن الريد فصار شاعر الدنيا ما تابنا وابي ذؤيب الهذلي رساهم في اياده انصت لها منها الجمهور وصفق لها التاريخ اذا داهمت كداهية انظر في الجانب المشرق منها ولا تحزن اذا اهدا لك حثم ثعبانا فمسجدته الثمين واترك باقياه ولا تحزن دعوه احتعذ اهل البلاء اصبر صبرا واثق بالفرج ولا تحزن اخبر محمد لهمة الخطوة واظلمت امامك الدروب فإن النصر وعن الفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا ولا تحزن ولا تحزن سوف ترى عقب الصبر خير ولا تجزع لنائبه تنوب أند. أند. سوف تستمعون في هذه الحلقه باذن الله تعالى الى جمله من الاسئله من المستمع عمر عبد الله من الأردن يسأل عن تحديد مدة الحيض وعن الكلب أكرمكم الله إذا لعق شيئا من جسده وهو يصلي مستمعة عين راه من الأفلاج تعب مشكلة أسرية وهبوم وغموم تنتابها وكيف تتخلص من الوساوس في الصلاة وتسأل عن إعطاء المال للأخ المتساهل في صلاة الجماعة وتسأل عن أقل الوتر وتسأل أنه تقدم لها خطاب كثيرون رفضتهم أو رفضهم والدها أو أمها أبو عبد الله من القصيم يسأل عن الحل حول الهواجس التي تبتابه ويسأل عن الأوقات التي ترفع فيها اليدين بخيث محمد موسى سوداني يسأل عن قضاء السنن ويسأل أنه لم يجد هديا ولم يصم في الحج فماذا يفعل الآن ويسأل عن أكل الطعام في منزل شخص تسبه حرام ويسأل عن الخلوة بالمرأة مع أن الحديث بينهم شرعي المستمع من القصيم ألف ميم عين يسأل عن طريقة التفقه في الدين نأتي بإذن الله تعالى إلى تفصيل الأسئلة بعد عرض لمجملها في مطلع هذه الحلقة نعود إلى أسسالة بعثها المستمع عمر عبد الله بن أربد الأردن أخونا عرضنا له جملة من الأسئلة في حلقة مضت بقي له في هذه الحلقة السؤال يقول فيه بالنسبة للحيض عند المرأة كيف يتم تحديد مدة الدورة وكيف يمكن للمرأة أن تفهم الأمر بسهولة حتى لا يضيع عليها شيء من العبادة أحسن الله ليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إثرة الأمرياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله أصحابه أجمعين الله جل وعلا له سنن شرعية وله سنن فونية والسنن الشرعيه من تشريعها تجري على حسب ما شرع الله جل وعلا فمثلا دخول وقت الظهر مبني على زوال الشمس فزوال الشمس سنه كونيه وربط دخول وقت صلاة الظهر بالزوال هذه ناحية شرعية وهكذا سائر الصلوات الخمس من جهة دخول الوقت ومن ناحية خروجه فهذا فيه جمع بين السنة الكونية وبين السنة الشرعية وهكذا بالنظر للحيض فإن الحيض من سنن الله الكونية من سنن الله الكونية ولكن ربط فيه أمور شرعية ككون الحيض عدة للمرأة في حالة ما إذا طلقها زوجها وكانت تحيض فإنها تعتد بثلاث حيض ومن المعلوم أن أن معرفة علامة الطهر من الأمور المعتادة عند النساء فمن النساء من تكون عادة الطهر عندها او علامة الطهر عندها خروج الماء الأبيض وهو ما يسمى بالقصة البيضاء ومن النساء من تكون علامة الطهر عندها هو الجفاف فالمرأة أعلم بنفسها بالنظر إلى العلامة التي توجد عندها في نهاية العادة وتعمل بهذه العلامة على أساس أنها انتهت من العادة وإذا حصل صفرة أو قدرة بعد التأكد من حصول علامة انتهاء عادة فإن هذه الصفرة والقدرة لا تعتبر من الحيض وبالله التوفيق أحسن الله إليكم آخر وأسئلة المستمع عمر عبد الله من الأردن يقول لو كنت بالصلاة وأنا ساجد وجاء كلب أترمكم الله ولعق شيء طاهر أو ظاهر من الجلد أو لامس الجسم فما حكم الصلاة؟ الجواب أن صلاتك باطله لان الكلب نجس في بدنه وكذلك الدعاء الذي يصدر منه على ثوبك أو على بدنك فالواجب عليك اعاده الصلاه وبالله التوفيق احسن الله اليكم هذه الرساله باعثتها الاخت المستمع عين رام من الافلاج أختنا تعرض قضية خلاف عائلي في عائلتها التي تصفها بأنها متنازعة كثيرة الخلاف تقول حيث ان أبي الله متزوج من امرأة ثانية ويميل إليها أكثر من أمي وينفق عليها ويكسوها ويعطيها مالا ولا يكسو أمي ولا يعطيها محتجا أنها موظفة وهو لين حنون مع ابناء زوجته الثانية سريع الغضب مع إخوة الأشقاء لا يعطيهم كما يعطي أبناء الزوجة الثانية محتجماً بأنني موظفة وأعطيهم وأمي أيضا هداها الله كثيرا ما تهمل واجباتها نحو أبي دائمة الخلاف معه ويتجع عليه وتتحسب عليه ولم تبيح كما تقول أو تحلله من حقها شيئا وهو كذلك يكرر نفس الأمر هل يجوز لأبي أن ينفق على زوجته الأخرى دون أمي بحجة أنها موظفة وما هو نصي ما هي نصيحتكم لأمي وكيف يمكن؟ أن أقوم بعلاج هذا الخلاف بينهم أحسن الله إليكم الجواب لا شك أن الرجل إذا تزوج زوجة فالاصل هو ثبوت الحقوق الشرعية للزوجة على زوجها وثبوت الحقوق الشرعية على الزوجة لزوجها فكما أن الزوج له حقوق على زوجته فكذلك بالزوجة حقوق على زوجها بعموم قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة وكقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا والزوج يختلف وضعه من النافية البدنية ومن الناحيه المالية ومن ناحية الوقت ولكن عليه أن يعدل لأنه جاء في الحديث من كان من كانت له زوجتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة بشقه مائل فهو إما أن يستبيح الزوجة أو أنه يقوم بأداء حقوقها أو أنه يخيرها بين البقاء عنده بدون حقوق لها وبخاصة ما يتعلق بالمبيت. وإذا كانت في حاجة إلى النفقه أيضا أو أنه يطلقها وتبقى مع أولادها فلا ينبغي أن تعيش الزوجة ويعيش زوجها على كره من كل واحد منهما وكما أن هذا فيما ما يتعلق بحقوق الزوجة على الزوج وكذلك لا يجوز للمرأة أن تتعسف في معاملتها لزوجها فتقصر في حقوقه الخاصة وفي خدمته في البيت فإذا حصل منها ذلك فإنها تكون قد تسببت في معاقبة زوجها لها الطريقة التي يرى أنها تحقق المصلحة يعني تجلب المصلحة وتدرأ المسجد وبالله التوفيق أحسن الله إليكم أيضا أختنا من أسئلتها فضيلة الشيخ أنها تريد التدخل لحل هذا الخلاف بين والديها هل من طريقة تنصحونها لذلك أحسن الله إليكم الجواب إذا كانت البنت تستطيع أن توفق بين أبيها وبين أمها ولكن لا بد من معرفة الأسباب لا بد من معرفتها للأسباب التي تنشئ أو التي أنشأت نفرة من والدها عن أمها وكذلك تفهم الأسباب التي جعلت أمها تسيء المعاملة مع أبيها فإذا تحقت من الأسباب من الطرفين ففي إمكانها الدخول في معالجة هذه الأسباب في التي تمكنها وبالله التوفيق. شكر الله لكم أختنا تقول في سؤال آخر أيضا كثيرا ما ينتابني حالة من الهم والغم والضعف والفتور أحس بأنني إنسان حقيرة في أعين الناس وأنهم يسخرون مني ما سبب ذلك وما علاجه جزاكم الله خيرا الجواب هذا تخيلات تقع في أفكار بعض الناس من الذكور ومن الإناث وعلى الشخص إذا وجد شيئا من ذلك أن يدعو الله جل وعلا بأن يزيل ذلك عنه وبالله التوفيق أحسن الله إليكم تقول كيف أتخلص من الوساوس التي تأثيني في صلاتي وذكري وقراءة القرآن وهي تطاردني كثيرا ولا أستطيع الخلاص منها الجواب هو أن الله تعالى قال وإن ما ينزغنك من الشيطان نزغن فاستعذ بالله فهذا من نزلات الشيطان فعلى الشخص الذي يوجد عنده ذلك عليه أن يكترى من ذكر الله جل وعلا ومن دعائه ومن الاستعادة بالله من الشيطان الرجيم وبالله التوفير أحسن الله إليكم تقول هل يجوز أن أعطي مالا لأخي الذي يتساهل في أداء صلاة الجماعة ولا يؤديها غالبا إلا في المنزل وهو يشرب الدخان ويفعل معاصي كثيرة مع العلم لأنه بحاجة إلى المال حيث أنه طالب وغير موظف ما نصيحتكم له ولامثاله الجواب نفقت الولد وكسوته وسكناه على والده وإذا كان بهذه الصفه التي تذكرينها فإنك لا تعطينه نقودا بالإمكان شراء ثياب الله من أجل أن يلبسها أو توفير أكل في البيت من أجل أن يأكل منه إما إعطاؤه نقود وهو على هذه الصفة فلا يجوز لك تسليمه النقود لأنه سيستعين بها على ما حرم الله جل وعلا ويكون إعطاؤك النقود. له داخلا في عموم قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فحينئذ إذا أعطي النقود يكون من التعاون على الإثم والعدوان وإذا منعتيه فإنها فإنك تكونين قد انتشرت العمل في هذه الآية وبالله التوفيق شكر الله لكم أختنا من أسلاتها تقول ما أقل عدد للوتر أحسن الله لكم الجواب أقله ركع ولكن ما دام الإنسان على قيد الحياة فينبغي أن يكثر من التطوع بعد أدائه للفرائض ومن ذلك صلاة الليل فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الليل احدى عشرة ركعه وربما صلى ثلاثه عشرة ركعه وحافظ على الوتر على ركعة الفجر في الحور والسفر والله جل وعلا يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وبالله التوفيق شكر الله لكم آخر رسيلة المستمعة في هذه الحلقة التي نعرضها لها تقول تقدم لي خطاب كثيرون فبعضهم يرفضهم أبي وبعضهم ترفضهم أمي وبعضهم أرفضهم أنا مع العلم أنه مما شباب عاصون لله أو كبار عاطلون ولكنني أرفض الكبار لأنني أريد شابا صالحا ولا أريد رجلا كبيرا في السن هل عملي صحيح وبماذا توجهونني جزاكم الله خيرا الجواب الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء صم من ترضون دينه وأمانته في زوجه لا تفعلوا تفن فتنة في الأرض وفساد كبير فإذا تقدم شخص وهو مرضي في دينه وفي أمانته فلا ينبغي لك أن ولا لأمتي ولا لأبيتي الامتناع لأن العاقبة في حالة الامتناع قد تكون سيئة. وعلى حسب ما ذكر وعلى حسب ما ذكرت من أنك تمنعين أشخاصا بأنهم لا يناسبون لك وأن أمك تمنع أشخاصا بأنهم لا يناسبون لها وأن والدك يمنع أشخاصا لا يناسبون له فقد تطول المسألة وتبلغ حدا لا يرغب فيك أحد من الرجال نصيحتي أنه إذا تقدم شخص وهو مرضي في دينه وأمانته ويكون أيضا من ناحية السن يكون صالحا يعني من ناحية سنه فلا, فلا ينبغي الامتناع عنه وبالله التوفيق أحسن الله إليكم هذه رسالة من القصيم بريد بعثها المستمع أبو عبد الله يقول عندما أذهب إلى المسجد أقرأ جميع الأذكار التي تبعد الشيطان وعندما أدخل في صلاتي أبدأ بالهواجيس وأنفث عن يساري ثلاث مرات وأتعود من الشيطان ولكن لم تذهب الهواجيس بل أحس أني أنافق وأرائي وأني أصلي من أجل فلان الذي أماني فما هو الحل جزاكم الله خيرا الجواب يظهر أن هذا السائل مصاب بالوساوس فعليه أن يكسر من الاوراد صباحا ومساء يعني بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر أو بعد صلاة المغرب وعليه أن يكثر من الدعاء عليه أن يكثر من ذكر الله وأن يكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم هذا من جهة ومن جهة أخرى أن هذا التسلق من الشيطان قد يكون بسبب عملها هذا الشخص فعليه أن يرجع إلى نفسه وأن يحاسبها هل وقع منه معصية في حق الله جل وعلا أو في حق نفسه أو في حق أحد من الناس من زوجة أو أولاد أو جيران أو يكون مدير على عمل ويكون قد أساء إلى أحد الموظفين فهذه المعاصي تجعل الشيطان يتسلط على الإنسان فعلى الإنسان أن يعالج هذه الأسباب التي تكون مدخلا للشيطان وقد يعص الله في بصره أو في سمعه أو في لسانه أو في يده أو في قدمه أو في فرده أو في بطنه أو في أي جارحة من جوارحه يعني من اجزاء بدنى. فعليه أن يبحث عن الأسباب وتسلط الشيطان على الإنسان كثيرا ما يكون بسبب من الإنسان وكون الإنسان سببا في ذلك أنه يكون قد ارتكب شيئا من المعاصي يقول بعض السلف إذا عصيت الله عرفت ذلك في سوء خلق دابتي وزوجتي فتسلط الشيطان هو عبارة عن أثر من آثار المعاصي التي يفعلها الإنسان وبالله التوفيق شكر الله لكم آخر وسيلة عبد الله من القصيم يقول في أي الأوقات ترفع اليدين؟ الجواب إذا أراد الشخص أن يرفع يديه للدعاء مثلا إذا صلى في آخر الليل أو صلى صلاة الظحى مثلا أو أرى أو, أو صلى صلاه الحاجة أو أراد أن يدعو ربه فإنه يرفع يديه وبالله التوفيق أحسن الله إليكم ويناسب في كتاب اسمه فضل وعاء في حكم رفع اليدين في الدعاء في الامكان أن الشخص يسأل عنه لأنه جمع فيه صاحبه كثيرا جدا من الأحاديث المتعلقة برفع اليدين في الدعاء بالله التوفيق. أحسن الله إليكم من السودان هذه رسالة باعثها المستمع بخير محمد موسى أخون له عدد من الأسئلة في أول أسئلته يقول هل يجب قضاء السنن المؤكدة مثل الشفع والوتر وركعته الضحى وإذا نويت الحج مقرنا وعند الهدي لم أجد مبلغ لأدفعه ولم أصم فهل إذا صمت الآن يكفي أحسن الله إليكم الخالق الاول في قضاء الجواب ان الرواتب إذا خرج وقتها لا تقوى وصلاه الضحى إذا خرج وقتها فانها لا تقوى صلاه الفجر عندما يدرك الانسان الإمام يصلي صلاه الفجر فبعد الصلاه يصلي ركعتي الفجر بعد الصلاه وهكذا بالنظر بما اذا جاء قبل صلاه الظهر ولكنه لم يتمكن من الراتبه فيه قبل صلاه الظهر فبعدما ينتهي من اداء صلاه الظهر فانه يصلي الراتبه التي قبل صلاه الظهر ثم يصلي الراتبه التي بعدها والتي قبل صلاه الظهر اربع ركعات والتي بعدها اربع ركعات لكن لو نام الانسان عن صلاه الليل فانه يقضيها ضحا ويوتر بركعتين ما يوتر بركعة وهكذا لو نام عن صلاه الظهر مثلا واستيقظ في غير وقت صلاه الظهر أو نام عن صلاه المغرب أو العشاء أو عن صلاه الفجر ولكنه استيقظ في وقت يعني في غير وقتها فإنه يصليها ويصلي راتبتها معها على حسب الترتيج وبالله التوهير شق سؤاله الثاني يقول نويت الحج مقرنا وعند الهدي لم أجد مبلغا لادفعه ولم أصم فهل إلى صنت الآن يكفي؟ الجواب هو أن الواجب في حقك ذبط الهدي وإذا كنت عاجزا فإنك تصوم ثلاثة أيام في الحج وتصوم سبعة إذا رجعت إلى أهلك وبما أنك لم تفعل هذا ولا هذا فهو واجب في حقك لكن إذا كنت الآن قادرا على الهدي فإنك تذبحه في مكة وتتصدق به على حسب الطريقة الشرعية يعني تأكل ثلثا وتتصدق بثلث وتهدي ثلث وإذا كان العجز مستمرا معك إلى الآن فإنك فصوموا عشرة أيام وبالله التوفيق. أحتمل الله إليكم يقول طعمت طعاما في منزل أختي وعلمت بعد ذلك أن زوجها له كسب غير مشروع فهل امتنع عن الأكل بمنزلها مرة أخرى؟ الجواب إذا كنت تعلم أن كسبه حراما فلا يجوز لك الأكل من كسبه وبالله التوفيق. أخونا يقول هل يجوز له أن يخلو بامرأة؟ علما بأنهم لا يتكلمون إلا في أمور الدين أحسن الله اليكم الجواب أنه يخلو بزوجته أما كونه يخلو بمرأة ليس بمحرم لها بدعوى أنهم يشتغلون في أمور الدين فلا يجوز له الخلوة بها بناء على ما ذكره من هذه الحجة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الشيطان يجري أنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما خلى رجل بمرأة إلا كان الشيطان ثالثهما الرجل لا يأمن على نفسه والمرأة لا تأمن على نفسها ومن قواعد الشريعة سد الذرائع وبالله التوفيق شكر الله لكم هذه الرسالة بعثها المرسل ألف ميم عين من القصيم يقول من الله علي بمحبة الدين والحفاظ عليه وحرصت كثيرا على التفقه في الدين كيف الطريق لسلوك التفقه في الدين احسن الله اليكم الجواب الحكومه جزاها الله خيرا قد اسست مؤسسات تعليميه على اختلاف المراحل من جهه وعلى حسب اختلاف العلوم من جهة أخرى وذلك بحسب ما رأت من حاجة البلاد إلى العلوم ووزعت الطلاب والطالبات على هذه الاتجاهات وفي مقدمة ذلك كله العناية بأمرين أما الأمر الأول فهو العناية لتعليم القرآن وأما الثاني فهو العناية تدريس العلوم الشرعية ووسائلها تدريس التفسير والحديث والتوحيد والفق وجميع الوسائل المساعدة على فهم القرآن وفهم السنة من علوم اللغة علم وضع اللغة من جهة من جهة الحقيقة والمجاز وكذلك من جهة التصريف والاشتقاق وفقه اللغة وعلم الوضع وعلم النحو وعلم البلاغه وكذلك مصطلح الحديث وكذلك علوم القرآن وعلم القراءات وما إلى ذلك وكذلك وعلوم و... القرآن وكذلك وصول الفقه وقواعد الفقه كل هذه متيسر دراستها لكن على حسب اختلاف المراحل. فما عليك الا ان تنظر الى المستوى الذي تتصف به انت وتنظر الى المستوى الذي يناسبك وتنظم به والحكومه جزاها الله خيرا وسعت على الناس ففي امكان الشخص ان يدرس دراسه منتظمه وبامكانه ان يدرس على شكل الانتساب بمعنى انه ياخذ الدروس ويدرسها في الأوقات المناسبة له ويحضر الامتحان وهذا في غايه التيسير وما عليك إلا أن تتصل بإدارة التعليم بلدك وتشاور مدير التعليم تصف له وضعك من جهة وبعد ذلك تستشيره في الوضع الذي يناسبك وبالله التوفيق خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة